بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> فقال نسوه في المدينه امراه فتاها تراود فتاها عن نفسه قد شغفها الشغف حبا إننا لا تراود فتاها تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال فَلَمَّا سمعت بمكرهن النَّعْوَ سَلَتْ إلَيْهِ لهن أَعْتَدَتْ كل واحدة اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديه وَقُلْنَا أَيْدِيَهُنَّ لله خَاسِلِ اللَّهِ مَا هَذَا فَشَرَّ إله ما هذا بشر إن هذا وَلَقَدْ رَاوَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ We يُرفع عني كيده وإلا تصرف عني كيدهن أصب إلي فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده <تصفيق> ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه ليسجننه حتى فتيان قال آخُذُهُ مَا إِنِّي أرى ودخل معه السجن أَن قال وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نب बी त उई في السجن أرباب متفرقون خير أم ثم يا صاحبي السجن أما أخذكما فيسر الآخر فيصلب، فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيا a الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبف في السجن بالضع وقال الملك إني أعى سبع بقارات سماني يأكلهن سبع عجال يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسا أمة أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون فأي الصديق ضيق افتينا في سبع بقرات ثماني سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات ارجعوا الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع لأبا فما حصدتم فذروه في سنبله فما حصدتم فذروه في إلا لا من ذا كل, yeah. كل ما قدمتم لهن إلا قليلا الا مما تحصنوا وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه هما بال النسوة التي قطرن أيديه the ان يوسف عن نفسه الحق. قالت امرأة العزيز لا نحص حصى الحق. You إني حفيظ عليم وكذلك مسك النار ليوسف وكذلك مكن ليوسف في الأرض يتبعوا منها حيث يشاء مصيب ما فينا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر خير خير لله الذين آمنوا وكانوا يتقون و جاء يوسف ف عليه فعرفهم وهم لهم منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني